دعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصل مَا بِأَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِإِحْيَاءِ صِدْقًا مُصَدِّقًا بِكَلِمَاتِ مِنَ اللَّهِ وَسَائِدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قال ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبع وامرأتي عاكد قُل كَذَالِكَ اللَّهُ يُفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي قُل لاَ يَتَكَلَّمُ مَن نَّسَأَ فَلَسْتَ أَنِيَّ آمِنَ إِلاَّ رَمْزًا وَالْقُرْبُكَ كَثِيرًا وَسَبِّح بِالْعَاشِي وَالْإِبْكَاءِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْ طافك يا نساء العالمين يا مريم قولي ليوم بيتي واسجد ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَن يُغْنِيَ عَنْكَ كُلُّ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْنَا إِذْ تَخْتَصِمُ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 ان الله يجوبشرك بكلمته هو سمو المسير عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره امنا المقر